فَدْ أَفْن حَم تَزَكَّ وَدكَ رَسْمَ رَبّهِ فَصَلَّ دَْلتُؤثِون الحياةَ الدُّنيا وَالآافَِةُ خَيْرُ وَأَبَقاء إِهَا ذَلَ فِي الصّحُ فيِيأُول صُحُ فيِي إبه مَ